القرآن المجيد بلعجبوا أ ج ا ء ه م مذر منهم فقال الكافرون فَقَالَ ا ل ك َ ا ف ِ ر ُ و ن َ ه ذ ا شَيْءٌ ع َ ج ي ب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 ف َ ف َ ل َ م ْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا, وزيناها وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجَ والارض مددناها وألقينا فيها ر و ا س ي وأبتنا فيها وأبتنا فيها من كل زوج بهيج ت ب ص ر ة ه وذكرى لكل عبد مُنير ونزلنا من السماء ماء مبارك فأبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل ب ا س ق ا ت لها طلع نضيد رزق للعباد وأحيينا به بلدة م ي ت ا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمد وعدو َ ف ر ع و ن وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب ا ل ر س ُ ل ف ح ّ وعيد أفعينا بالخلق الأول بلهم في لبس من خلقها جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أنقارب إليه من حبل الوريد إذ ي ت ل ق ى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ذلك ما كنت منه تحييد، ونفخ في الصوم. ذلك يوم َ الوعيد، وجاءت َ كل نفس َْ معها َ ساعة، وجاءت كل نفس معها ساعة. معها سائق وشهيد لقد ك ن ت في غفلة من هذا فكشفناك غطاءك فبصرك اليوم ح د ي د وقال قرينه هذا ما لذي اعتيد القياف ي جهنما كل كافر عنيذ من ناعل الخير معتد مري الذي جعل مع الله إلى ه آخره، فالقياه في العذاب، فالقياه في العذاب الشديد. طال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن. ولكن كان في ض ل ا ل بعيد قال لا تختصمو ا لدي و قد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبد ي يوم نقول لجهنم هل امتلئت وتقول وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشير رحمن بالغيب وجان بقلب منيب أدخلواها بسلام أ د خ ل و ا ا بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما ي ش ا ُ و ن فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشًا ف ن ق ب ف و ا في البلادها ا ن م ح ي ص إن في ذلك ل ذكر لمن كان له قلب لمن كان له قلب أو القسم وهو شهيد ولن قد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من ا ل غ ُ و ب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبر السجود واستمع يوم ينادي ا ل م ن ا د ِ من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن نحن نحيي و ن م ي ت وإلينا المصير ي و م َ تشطق الأرض عنهم س ر ا ع ا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعي